أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عوانكا محاضره وحكسها السناء وصول الدعوة السلفية في ضول التتاب والسنة عدين تبع عدين يوم أصلا الله يساسك على سنتي دعوة دلون السبية السلفية سوف نرى هذا الأصل هو أصول والله قلنا نرى أصلك هو مفرد في أصول نواتمعي سلفية ودعودي لنسبة سلفك وهي كالمده سلف وحيبع لمده الاستعبال عدي تكتين أصحاب رسولك يتهمدين في أطباع التابعين وحانا بالنسبة السلف الصالح معنى سلفك ونكتنا من السحابة والتابعين والطابعين اصحاب رسولك صدق قرني قرنيه واماني اصحاب رسولك يقن لي كخ يقن لي يقن واخي رسول الله عليه الصلاه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تذبحوا خير بلغ قرنيك قدنول هي عد كحتي عند فكتاب تعودها فكتا. سنه دعوتي وخاصه بالنسبه لي وحنا رسول الله قلت امامين ائمه اجهابيل لا لو ما انا باغاني لا يقى <تصفيق> عمله طلعو تشويش قالو غفري اي في الاسر و يريد دعوه سلف كرونسبي وحكى ان موضوع انه انا لم يلا بسبب سببت خوها واهيت هي ددبلان اه جماعاتك هي فرقه امانه تشيركم ميدان او أو فرحك هو ياب أيليهن أنا جالفة يدو سلفي بدي محان على كسري أما محان على بديديه صوت عصي وصوت كبر صوت الوادي كنس واحد تاعي إن بدن وح لوجبا قيدتك دعوة دا سلفية دا دعوة دعوة سلفية يلا الله جوا هني حقيقي قديلا يلا الله جدش ومشوهات القصة مروري علمت ولا أي عاد نعي ويرتحل المشرش الكتابات هاي لبرارو تشيو. لابد على الصوابات أيا كان سعيد إن موضوعنا إعلاميهم. دعوة سلفية ماها دعواتنا من الدعوات كما تشرستين ورسولناي. وحيث خرج بعض السلفيين شو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كتاب كإله سبحانه وتعالى هي يسونها رسولك عليه والسلام يقابل كي أي فاهمين ونطقمين ونطعأن ونطبقين. أصحاب الرسول هيتابعين كأتباع التابعين صدق لا غرمي فهم كوي يا سيدا يوضع بقاني وضبعاه أي داخل أبو بقانه ونايره الدنيا من ذلك كما دانار حزبنا وقوما ييران أميرنا ملها أميركم المسلمين تبوك جوده واميركم ويانه ما جون يا رحلا مدحهينا هايستون بعلاقنا نور المسلمين كاميره أميره قادم تشروا أو أبوه مساجد أقول يا رائد سمع أنت هو قبطير هذا القصر اللي يبشرني يسقوني ماضاً أميركا وين وجود مبوا أميرة منع مسنين من وقال يا هاي منع مسنين من لا أطيعين بل رحمي مسنين المسلمين يا هاي معروفنا لبوا أطيعيهم إذا كوبا حيساع ما عرفوا رب حام أما رب حام جعل أيها المسيين يهين خواري صدر رسولك عليه سلامة وسلام ما كان يعلم عنها وجود سلفية وعسلام كي أود ما يصيرن. وجماعة المسلمين مسلمين تجمع عدم ذي متلثة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركل ويدية حليف أبويري محادثة دار مساوكوني تلزم جماعة المسلمين وإمامه واحد لا تنتاوضش أنت تدخل مسلمين تآ هي من الحوينه وطالنيا وحليف وويدية فما بعد ذلك في حديث أكذب السيد سيد أوجد ثلاثين صلاح أبو بعه كتاب سنين الرعوة كم على حذينه رضى الله عنهما كما بقران ما دخل، كما نهي في هذه شيء مع الصياع الفراء وكما أطيعان. يجوز آمين حديث رسول الله تعالى المخلوق في معصية الله. من أقايلا مردقا ما، لكن شيء مع الصياع الفراء. ما يلعن مقاعتان سلفينته. ما لها برذان حقا وعديا في كل وقت وحين. وقت كسر الزمن كسر البشر. دتك رسولناها ودتك دك صبرت تاب في الله يسون رسوله عليه الصلاة والسلام. صدق أي مشاكل؟ وعرفوا <تصفيق> مش قرسين كوجوا ليالا كوجوا يني إنه كتاب كإله وحكاوج هذا ندخل وسجى رسياه أنتي وكاوج هذه أما تدور شوين وقول لا يا أما شرحه جاءوا كتقم يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو دردري سحابي كرحلة بفك حلك وقول لا يا حلك إلهي بلوغ ما أسطرو كيلو قرطان وبلغ أسطرو الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا حديث كتقم يا دور شنا كما قيل وأحريم تعطي خلاف صم ويقول لك معروه آه هنا كتابك سنة الرحال وحانة أمسيهن وماضي هنا يكون هذا القسم ويحي دينته ويجو هذا الطيب ماحيكو هذا الطيب في أصحاب الرسول في باتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنصرة لدين الله كتابك إله صنار رسولك راعي الرحال هي دين توجارين وتجارين إلهه بتعاله ولا بتعاله هذا إحساسنا يا هنا يقولين سنايا إلهي <سؤال> بار سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله <سؤال> ينصركم ويثبت أقدامكم كوا إيمانك لو هدأ إلى دين سوبر جاردن تدك إيمانك لهاب الله الله سبحانه أكو من تها إلهي بار دين جارديونا قم بهن أنا سبطانة سبطانتي يساعدها قف على القصبة يوم دينك إلهينا وأكرد دوانتعي فرور فربدنا وعليه ذهوي مكينة المامين واحد ثلاثين تنهي تد مسلمين تعرف فرقه وباقي وحيث أباقيا لما المسلمين تلقى نقضى المسلمين باسم الإسلام والإيمان إن كم يذوبان إلهي سبحانه وتعالى صوت المامين هو سماك المسلمين سلفيين وإسلام في السحر يصافقها صدع المشارنين تعريف سلفية مركبة المامين وحيث لأنك سلفيين تأيهين تددك أباقيا إن أياسوك الراعان عليه الصلاة والسلام اتباع الرسول ظاهرا مباطنا تصورك إلى الله موقتي قرسوني وآل إمام سكد الراعين إدخل <تحدث> رسولك رسولك صلى الله عليه وسلم على جامع الطهرين. شدوا إلى هاي بين وإنتزعوه تجدوا. ولا على رسول إلا البلاء المبين. حتى رسولك أطيعان ويهنون دونه. رسولك روح صارن واجازين عبده. ذاتك سلفين تأ أمه الصناء. طريق حق <تصفيق> على رسولك صلى الله عليه وسلم كتائبين. وأ ذاتك أرماها مشاتل معناك سيفا ين هيكسيبنا. التبليغ ما هسلافين تا. أخوان المسلمين ما هسلافين تا. جماعة في اعتسامةها سلفيتا لما ويكدوا إياهم وأنا نح كدوا سلفيتا دعوة وعقيدة وسلوكا لما أن أنت مشاجني وكدوا إياهم وحان الكارك الدون والصورة سلفين ضطح وبقى قيام هداي الأدم حارق المسلمين مانة وحضر كسائر ضطح انفر بدل أيك فوجا ليه أما قارك مدي هداي نضطح ودل أورانين قارك كتاب كإله يسوع عليه السلام إيه وحنا نقول حدود اليوم وحنا الدنيا معنا بفكي ما الكسيات أما الدنيا هاد كسر كودينا صاحبين في الدنيا ملاري الكلام اللي على وين كده حسيه وحلاوة الله أما ما مسدي بيت دون من وطال ولا دون كرسي لجاره مامون لجاره حشمة احترام لجاره وحنا بنركينا إن الف ربع بدل على البيضي أيشان أود وحنا بنركينا دة بدل ومركي وراو من أما الى السلفيه بالنهايه ايه الادوار اللي دوروا فيها قار كامل ده بده بين السلفية والحزبيه سلفيه وحزبين اي جمعيان او ما يابا باركود باسم المصلحه انه الدين سيتعكر اما محاوله ان تسكن من سننه الى الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إلا أن من المؤمنون أخوؤيدي وفي صيغة عيسى فأصرح بين أخويكم ولا لدني صلاحية هذارك ليس رحيمك رهين وانا ولا رضى كثر على همك بذي بطلك صنعاء أنا ببيروت صلي الله على ربه من إلى أنا أطمئنني إن بنا واحد سيدق الامان الطحنين أيه أما هذا يذكر رسولك صلى الله عليه وسلم بالباب فيه و هذاك سيدع علمي للقتني يبرشني رسولنا عليه الصلاه والسلام يغير الى كما كان ما يضمنه واحترم وحال اذا اتفقنا يا اهل الدنيا ان لا يدين فاو الدنيا دين بدات اذا ترته لا يدين بلا الدنيا او شيء توجد فر تاريخ هاي الله عليه الصلاه والسلام اتباع الكتاب والسنه ومكانه على تشويه المغفرين سيكون هذا هو تحلات مغتيراً عدينه الصورشة هي أصل الله يساسسكا أي كتاب أنت دعوة لنا الصناعة أو دعوة سلفية هذا يقولون بلونه أو هذا البلدن باكتاب أنت دعوة سلفية أصل كتابة ذلك أي كتاب أنت دعوة سلفية الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفاقل في الدين إن مسلم مسلمك وقت قيسى إما كيسي نبقي سبب قليو فرشل دينة إسلامك يتضغف دينة إسلامك ويقول لكم سيقفوا قوبة بادية وماركوا غفر يسمى النفتي كدبوا قوبة بادية وإنتكالي أخيانا إلهي يقول لي سبحانه يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهلكم نارا هو إلهي يقول لي أي مؤمنين تأو نفتينا مغدقة وقووا أنفسكم وأهلكم نارا أهل كيرنا مغدقة أهل كبالعما يقول لكم وحقوحكم ومشارك سوف يكون هناك هي بكينتها يدرك هذا يعدك السوق لأفقه يعدك السوق للدين من الشر إلى الخير هذا هو شكل كبير يوم يوم خير خير في موح كتاب الشريط عليه الصلاة والسلام شركنا ووح كتاب يسموه أي كدديين وانا ينجيين فلا ينطي المامين يتفق عنه علم يوم يوم يوم يوم يوم فرض عين وفرض كفاية Căută, Muslim Ka, Shay căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, căută, يا علم فضل يا شرف وكر بسنيا حظي وبرط لا بل مأبوق بسنيا إلى هاي نحن رواة ماك وحر شرف فعلا النبي محمد نقول فعله أنه لا إله هذا الله واستغفر لذنبك ذنبك ولا منؤمنه ونبي محمد نقول ولا كعب القرآن من قبل أن يضع إليك وحيه وقل ربي زدني علما شرف عبد النبي محمد نقول شيء كلا فرلا إنه لا إله, إله وديستي مزيا وكرنيا علمي جموعيان علمي يتوحدون النبي محمد وقول ربي زدني علم هذيرا أن العلم يطفق وياتف فؤا أما هو ياتف يفرض وفرض عين كدن بابي هذا فترة وحكمنا سجح للمسألة قبلك لسوء ديني فرض عين يتطفق أسلام وقتا وعلى الشيخ محمد عبد في تابي صلى الله عليه اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ألمه لأ العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأذلة وفي يوحى أفر أفر مثلاه الواتب إلى يكون حال صابر تمسدل الهوى مثلاه ده قهر لا يسوى هو يريه وعلم علم ونقول في كل معرفة الله إنا دله برطه ومعرفة النبي إنا النبي ليس سبرطه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة إنا سبرت الدين الإسلام بالأدلة دليل هذا وحيه وعيقاب رجال دليل الهوى الدين يا هذي أبرطه رب جاي ورب نبي محمد دينتين وإخلاحة دينتاك عميه يا ملايكتو بل سؤالك لنبي ديني وحا رسولك صلى الله عليه وسلم وتلمامي إن قبل دواء ويمني أدواء دواء كمنا دماذا يتوقع لنا يا من ربك ومن نبيك ومن دينك ربك وعي دينتاك ودينتاك نبيك ورواكما ولكنه يتوقع لنا يا كاسي لا أدري سمبت الناس يقول له فقلت ما ما قرانا يا لبي معنا قلبي ملي واحد ما قردتك وليه وانا وانكم <تصفيق> تمامي تماما لا نستاهل مكل نبي محمد بالدين عليه الصلاه والسلام ما حاسوا الرسول لين سو دروان النبي محمد النبي محمد عليه الصلاه والسلام مركز وما اي دقيقا ما حكوا قيسيه معنا إن النبي محمد نبي حقا ان الدين الاسلام الدين حقا لا حق يهب علينا الزيت اللي تشانجيها اصل هذه سوال يسمالو وما Ma cauți aloc men meri la leagă de lipoarele, pah de gila mai. Ele nu prostoră din cei, își dă gândiți. Israelul făneau cu parang delicii. Sii imagine. Să lagele te cădă pe mâncării. Visează cu adevărat ea, uawei, sii sii serei ea, sângerei ei, scăpării ea. Haideți doar să aici niciunii. Mai trecu. Haideți merkelă, uawei, aliați, păr mulținși, te فقلته احمد بن احمد رحمه الله تعالى عليه وعلى وديي ما قفكم مسلم كعبا اجه وانا قبل ما كبرته ما لا يجب على المسلم ان يتعلم فقال يجب أن ان يتعلم من العلم ما يكون به دينه وحق واجب ينعلم كبرته وهي دينه يسوي ساغسه قيمته مثل أي شيء وحقوله محاكم منه وحقوله دين يسوي ساغسه قال اني لا يصح جهله أنا يسوع تجاره هاي من شايلك النقلة أنا يد مثل صلاتي صلابي صو كلام والصيام يسون كيسو كلام يو نحو ذلك يو حيله مناس سوا كلام بترقصوش يمانه أي إحدا هاي علمه يشوف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر إن علمه يشوف كراني يوم ليخدع سل إيمانك إن ولي السماوات وتعالى أسمه سيسيفاتيس هي إله واحد متيسر إنما أقولنا واقع أمر ولا شطعه هي وحده متيسر إن قفوا علمذا ويدية وعلم برشدي مت سكماه أما علم السرام قفوا علمذا ويدية وإله المُؤرِّث فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علم أولاهين بالبيانات والزبور الآية تداوم القف كمسلم كاهن ولمدها تبو يدي سؤال مسألة كخزنا أما لما بنسأله مسألة عديلا مسألة فقهية وحيث مر كاسلم تهلك سوق فقهيو علمي لنا يوم وأنا علم شرعي لو طبق سوق طلبي وعلى النوع طلب الكاملا وعلى النوع جهات الكاملا سري شارين المقيم يومتين بيكوننا مسألة لما طبع تاي علمي قا. اين البركه واجبكم تي لكوا واجب في هذا البر هو قد بابي ما كيفه ورنت معناها بروي وكدبابي صلاه رسولكم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي حقي خذوا عني مناسككم هذا الرسول كما عليه ثلاثه والسلام رقم افضل سدا بيد ما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عمل صالحا وحينما لماذا عملك الصالح وكالنقدة لبسرطي الإحلاس والمطابع أسروا شعرين عندما تتاسد أريد المطابع وعلمي لفرد كفايا وأنا قفت مبارته علمي كزايد أهل من تايم تنباري قابت قفت ضرب يوم يسدق الله أيها بالمذوات المأمن وإنشاره الله تعالى عليه فتاوني تلك وتعيين ما يستجل به يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والحارة التغريبية في نظير هذا أي يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظاً فيكرم كثيراً حتى ترسخ معانيه في قلبه ثم تكون باقي كتب الفن كتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه رحمة مسجده <تصفيق> إن أي مبعو الله الشاب أو الأبار قفت مسلم في علمه برانة يوم مع ما يشتغل به أي طالب العلم يختلف باختلاف الحوال والبدال ويسراب سأقول حالة ما الذكر أيوة ضمالة وهي وضن با كتب دارة ومبكتار وضن ببيئة وكترة لكنه الحالة التقريبية هذين حالات سنة وإنه سنانة ملعان عالم كون شيء أقول حالة ما واقف كطالب علمي انو كُدَّ كتبه مختصر ككوب كوبل انو حفظه حدو حفظي كلي واينه انو كداله كُدَّ كل علم معانين يا ختها وحدهيو سي قلبيسو غي سبناتو دابا نتغوخ فلو حفظ الطالب العقيله وكتاب التبريد الشيخ محمد وفي الفكر المختصر الدليل ومختصر المبني وفي الحديث بلوغ المراه وفي النحو الأجرومية واجتهد في فهم هذه المطور وراجع عليها ما تيسر من شروحها فإنها كالشرح لها لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار وعرشات سعر رحمة الله تعالى عليه تضينوا ذلك الحالات التبريدية متى لاحظوا ان كتاب يريد حفظ اصول الثلاثه هي عقيده هي كتاب التوحيد هي مختصر كان مختصر الدين هي كتاب على كتاب التوحيد هي كتاب مختصر المقنع بلوغ المرام يا جميع يا من كن أخيم تودا يكون تبتش كلود أهيم وبارحه أو فهمه وحيه ما قال استوصول وصول شعر سراب وحيصير السعيد أوضي يشوف إنه علم ذيك راجي يفنون فنون طع أو حفيظين كتبتي وويني إنه صيقر وحاول ومن ضيع الوصول حرم الوصول قف أسنان ضيع أو حلق انو إنه قاله شيء فمن حارس على هذه العلوم النافعة واستعان بالله عالم وبارك له. تفقى قولتنا في علاه كل داري برتق الى الله سبحانه وتعالى هو اوغرغال يا حضره ربك الميستو سبحانه وتعالى سيد اوغي علمكم راه يراني وينان مدنبا هذه هي العلم الشرعي برتقات النباتات اللي دراوي كنتنا دراوي كتا افكم دراوي هذا صدنا هذا الله يعطينا علمي أشهد عليه ومدل عليه المفوذي ذلك ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدتك سيدا هؤلاء قصة مسلمة إلهي سبحانه وتقاله وفظينيه هذيه وكونتك بيشيسك قدره إنه ديني سبحك فهمه كتابة القرآن كالواحة المساودية إنه قد تقموه لفهمه لقنا عمل فلق أصلك الله أقول بيه فكأصلك إنه أنت عمل الحرص على تطبيق العلمي للإسلام إنه مسلم مسلمة قد إنه تطبقوا علمي إيه الصدوة كتعم الفلية علمه بارتين الحرص على تطبيق العملي الإسلام علمي إيه بارتين إيه الآن في حلموية الشيء إنه تطبقوا كتعمه ونفسي إيه باركا أسيكا قدروا مت شيء الجنة شايدوا إنه عمل قدروا إلا أن علم لقوح وقصدنا العمل وعليم أبي طالب هدف العلم بالعمل فإنه جاء وإنه ارتحن علم جوهره على عملك. هذا عملك المقرء العلم يوجود. هذه عملك إذا ما ينفع علم جوهرك تجدونه. قال شخص من سلام الله رحمه الله: قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إلى تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا والشيخ الاسلام وحيد ابو عبد الرحمن السلمي وحين وجه الى القران كنودغي الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب سيار اسماعيل من عفاني عبد الله بن مسعود هي غير كذبه ان نهايه قرنيه كتب تعلي ثلاث وثلاثه وصلان طمن اايهات طمن كايو مركي تبر الرسول صلى الله عليه وسلم من داك الشيء الا اي برطان وحق جرى العلم يا عمله دا ولا تروح الى عالم فتعلم القرانه قران والعلم والعمل جميعا علمي يسي يفضدن كيسي بضمن ما يزول شيئا اي برطان شي داو جات خلقا طريقا ضبطنا عمران وا الى الا الله القرانه سوخفديا لا ويقرانكم اجيعه أجي أجي بهاي اللي قلت لها حفظ دقيقه هي 39 بوصول صلى الله عليه وسلم مشير انه كبحت بدنيه ناس كيله ضل لغفاي دبلكي هذه نفكي كيله حدابرت لغفره هل كنتي اودي له ولا لا سداه بالقرانكم وكفر بدنيه ابو كبحت بدنيه مثل رسوله عليه الصلاة والسلام ما سمعنا الرسول بهاي لكنها ترى ما استعد من علمكم لقاتيو هذا اذا ترى ولو حفظك قوله لما تفني يسقم ما تكون على الانسان هبائ السلاوات لا فكرتها او ودي جلي سوق يدار كاذي لا ينكاول مسوتو وقا فكرتها ذكر قال خو ابن حفيدي كلام مالنتي نبات البيج نبات البيج وحفيدي كلام واكل مسوقه انا اي افكلوا توك تقصد ان انا جاي الشمس وكان حفيدي كره هي سدا بيت احيا بالدنيا وعلى صورتنا صورت الرعد بوك علمي ياما سيدي كليهين أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل صيف زبد الغابية ومما يؤديدون عليه في النار ابتغاء حليا أو متاع زبد مثله كذلك يظلم الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا إلا أنه قتل وما آياته برآن كأه ما سكحكي من آله كعلمه كسودكي إيا علمه سيديه إلا أنزل من السماء ماء إلا أنزل من السماء كسودكي بيه يا هلوامثال وحبو بتج إلى وحيه وحي مولاه يسود تج فصارت أودية بقدرها فركعت صحبة أديلا الملك أودية الأديلا ومسكحدين آلم كي القرآن وقلعي لو نشئ به ويا رسولك عليه الصلاة والسلام أي القرآن كسرت قليه مركو القرآن رسولك صلى الله عليه وسلم بعلاقه عدنه أو قب كسته رسولك كم قوس حابي سحابا دل التابعين كم قوي التابعين أتباع التابعين كم فكاستنا السحر في سنتين متقابل اي قرانه تحت في الاوهام الى ان كانوا تعالوا مثل ما مدبه القران شنو كذبه شبهاتك فاحتمى الثيم الذنب الربيع مركاتها باش المقاديد والحورتي تا الحورته مباشكي يا جهلتي قفكو وكثيري مركو مسخخك القران غلط وخبح أما من معدله قد قايل استعماراً ومما يقيلون عليه في النار تغاء حيلة أو مطاع زبد مزلو ذهب كي وحيلة مطاع نواحى سيبرتي يوجه لكها زبد مزلو هذا فارلا من القبحلة سدا صوت كلا مسكحدي بالآلة فمر في علم الجرام فحكبه شبهات كي شكوكتي سدا هو الباطل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه زكاة التربية ثمان آيات مسحكتان ما يدعي الله لا يفعم فنان علمنا وياشان ولما نصلي الأول هاي المقدّر عرضنا نحوه يصرف يقوافي يحوم دنيتي اليوم صلية الأولى هاي من أول إحنيك نسعى ونسوقهم تعلي سلاط وصلات هذا نواحي براني علمنا ما هذا اللي كان أملاه يساب عقورا يا سُق قرآن كان ربنا قال نحكي له ما قرني معناها قرآن كم فاكي حدا في هذا ترادين المقدّر عليهم حنش داق كلية يبا وحيمودينا كتاب قاسي إن بدنا ما هو بسميوه على من ذبنا لطيفا إلى هممة الماوى إنه قرآن خنور يا للقد جاءه من الله نور وكتاب ممين. كتاب عدل نحن نملك من شأنه سيدا وجدوا حبيهم ينعمل الله بدلهم شيء أبتر حسن بس الوحيني. ما عند الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت وماذا عنية بها إلى هي سدك آية إلا إذا هاي بروتش علي آية إلا أجدك مهيب سودكتي يمحلو بكي معناء إمه بطاعه ويا شايعتي وناخذ دخمه محالو بكي لما نكالله على خلقه خلوكي كدا إن الطميس الصدا توصيده صميم الصدا إن الجمده كدا يا رتب في, في من القرآن كود عملتين لو من وقد قرأت على فلية الدبون القرآن وتذكر كلامي انما يرتفع به اذا قرئ قران فوفيد رسل الى فهم. اذرنيا في في وحي امرتهم مكرم وقال يا اهل البيل ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فرسلوا فرسلوا ما انزل اليهم من ربي عليهم ان الناس البلاغ المبين والمظلوم من الناس اي ما الرسل والامر يتضمن العلم والامل فمن عرف الخير والشر فلم يطبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يؤتى عاقلا الا من فعل ما ينفعه. ما ينفع ويستنفع ما يضره فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في المهالك وقد يفر مما ينفعه وكنا شخص سامي هذا ما تنفتاه حتى بالستين كن ايهيه كن زود الدروساش لغاك وعديان ينتلو دي سودجيه دروسنا وحصان ينتظر جاهزين شاعي جل جد ده ونيت اتفقوا وانا يفهمان فرسوش الدين الاسلامي عقل جل شاعي يا رب هو كابسة مايا باراشدي يقطعن فيه قفقة بارته خيرك يا شركا خيركين انا راعي شركين انت دكتوراني عقلي مره سيدنا ابو جل عقل ما هو قفقة وحيف ما انت تجويه وحيف من اذن انتميني قفقة واعلمي وقفقة انت لسان خيرك يا شركا وحلاليه وقفته سين ونفسي خطوره وحلاليه وأنصحك وعقلي وودي له ايوب شاف الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه سيده وجي وحيث ترتين دوت كمباقن العلم والعمل ليس العلم البرنامج فقط لكن وحين ارى ان جماعات في ربدان او ساحه تاجن ذلك هو ابو العمل بدون علم إلا شقيه عمل ربته علم ليس وان جري يعني حقيقه هاي قص لو حاروا ان بلري هسامي دعوه وحل الليل طبعا عشان ما ضاعت انا ربع حيسان تضابع الصوره يمسك في منيه ما عارف شنو اوقات يا تضواك مثل كاي اياد لونيا كك احساس بالتوكله محد ذكر الى الموبرنه وين محتاج لقوفك وين علمي يا شرف الى الدين ما شيء كل يتكوا على رزق حيسان هذاك وين هذا شلون غريب ياك فديسه تراه شلون انت تذكر تراخايه بالو سو كل حاجه هذي لو شقتها هي حفيف قفقيمكم بيت رفته وين؟ وهاي مرهكو شقتها جاوا وجرانة. لكن مايا ابوه انقفسوا شيء الدنيا وخذ مثال آخر. نختار كارلوسوس وحاولنا نختار كيو في عن يشعل. ما قلنا نختارون يشعل على نحط دوارنا طبيعي واحد دوائي من دون هاي. وحاولنا عن. هذي دكتور حنا صدقتلك الدوائي كيبا ووفيا. مركز عالذكي يا ابوه هذانا ولي ما ينكره ابوه. اتن دوائيين متجرنا مرحباً <سؤال> <سؤال> صوتواني هامل دوتو وقعوكو عظمى قال بالله يا عنا جديد قف معلم كلمة انتو فسوك عام وقعين سجارة أبيا لقال يا وإنو وليسوا السجارة كعبية هذا السوري سيقول لله دعوية مشهية وأخلط فعليه أولاً فعليه أولاً أن يعلم وأن يعمل وحستغرم كوف علم علمي بغطان وخد أبنا لما باعثوا وعكفسي ذلك أصل الصدحام وإنشيج الدونه والاسم الثاني هذا هو اللي صار في الصدح حسبنا أصل إلى التوحيد الذي أمر الله به في كتابه إن ذلك أيوبان ذلك عن الصناع السلفين تو توحيد الإله إلا ما شق على إلهين الصوت وهم من توحيد عباد الله يا شريك سمي بدع كوما شريك بدع توحيد توحيد آخر شو ما أرسل الله من رسول إله رسول إلا وبعث أن يدعو بهذا التوحيد إلا هو صادر التوحيد كان قباطا إلهي يقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبي محمد ومارتعام وضع صادر رسول إلا هذا رسول الله وحقنا صادر رسول الله تدخل من شهره إلهي إباده سبحان سبحانه وعقل إلى هم هميري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أني عبد الله واتسني بالطابوت وما تكفر رسل من رسل الماء وحنا رسل الماء إنه ده كفر إلهي عبد الطابوت هناك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد أيوريانوس حقي ذايم كيوا همين الإسلام والمعرات وحنا رسل ده كي من من قبلك من الوصولنا أدعنا من دون الرحمن آله محمد واحد رسول شنوه أرطان وصادر مين ما وحنوه يا مين إلهي سكدر عدد معنا وإجيب حالي نصادره رسولك الصور صادره وحالي صادره توحيد كين عدده توحيدك وحالي مضايا في المامين إنه يا هاي إلهي هاي أولوك لي يقول قرح كله إفراد الله سبحانه وتعالى فيما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات توحيد مكة إلى صدق هذا المقار تعريفي ان اله الله قال له وعبادة لي ستقربوا له مدعيني ستسفين كيسة وانا كتبنا قال له ان اله الله ذاتك أموري وأرزافه وأمامه كودوره دليا كودوره مريني كودوره غير وكودوره فضير وكودوره اذا له احدها الله سيداء يقول لهم الله يتحدث عن 3 ونسبح آيات القرآنك هي الحديث بالسلسة عليه الصلاة والسلام ملك الله نقول وحالة هيا الله الله والآثار مقاشي التوحيد اما الصدح ما الله قيبي توحيدك عندما بقع الله قيبيه توحيد الألوهية وتوحيد الأقبوبية وتوحيد الأسماع الصفة لما الله سيسكو قروليًا إلهي الله قال يا رب ويحيق وقال قضلها أما إذا هذا اما أما ما هي صفائينا المقضى أما أو حكوب شدوا وكانت امني له توحيكا ويبقى خالصا توحيد البلوهيه ومن اله اذن توحيد هذا و الشيخ فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني توحيدك أي اظن كوكا افتوميا كن حو غيناي او وقتي انا يا دوله وهي كحو غينا كاوودو كيرطا قل توحيدك هدا يعني صلاحي ستر الله والله markii ay gudumiyeen ibaa kul aadli quburina dawadri ay ku yalay meel sax markii la gudumiye ilaah subhanahu wa ta'ala ku tani malayn libari chay jeey xadlooyinki balaayee baaqin waxa ay qaaday dawladaha ugu dawayn ugu sharafta badan ugu horumarsan bal waxa ay taa dawladaha qaraafad iyo shirkii ka واحد الأشياء السلام التيميوهي وعلم أن فقر العرب إلى الله أن يأبد الله لا يشد به شيئا ليس له نظيم فيقلس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة مجموع الفتاة ومجلين فمسا بحطة إلهاته وحروا هذا باته الدوم كباهد إلهي القبر إني تهي عباد الإلهي وعام إليه baahin aan u muujiyo baahin aan wax moodiga wajiriyo wax oo gaar ah ka tarjumay jiri laakiin waxa jira shabaha cuntadii abitaanka adoon baahin u qaba in kabbaran uu qaba فروق كثيرة subhanahu wa ta'ala yahay wabaayno ma furuq kunsiira waxa uu dhahay sidii sheekada saaliye yiri furuq fara badan ما يكون العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى كمجر وحيا بأتشاء إلا يقام شيئة أكو حسرة أو كل ما يستعين مسلم شيئة إلهي المعيان ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا وضور من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة امتداء لأكل الطعام المصموم متجلة كما حتى الفرلاطة محرور الوحى باتا إن قفكوا إلهي أعبده او سبحان وتعالى لا اقار يا رب اني كل الميسن يكون حق لي الهي المبارك هذا الهلا عيد الاله الا نهي وجهتت امام عبده ولو ما كاش تاعي الدنيا يا الله مصلحاني ما كسو غارسا كبره ما تسلل كسو غارسا راهي كدغنتي انت ما اني دوخ خوني سيدنا الشيخ محمد والسلام قيم الطيب كو بري يقبورا اما واحد ان شفاعه ام وليد ابن اي الوادي سنه غرغاش وحاي فدغ يقدنيا كلمه سميسن وحاي يوحا عبده غير الله عبادنا وحده على العلمضو والاله هي حكارك اوله او كيكي لولا تشو وحنا شرف الاسلام التيميه هي لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه عباده ومدح أي سوهو كليس وحده الصلاه يرجع او رالي هم يقولوا هاي عمل موك موك عصا الهه كثير كولله يا شيك والله سلاو بنو حسين عليه السلام تميه شيكوا وإلهي والهه لو لا جيو اذا رحين ووقعني اغثنا يا من ذي اكلن ما ذي يا رسول الله ارماسوا و شيك وإلهي اباددي سي ولا لو داتي بيتك طواف لا مو طواف ميلى شعبه الهي سبحانه وتعالى واشيك وبعدين ويجي غثى عاديل ويدستو لا عاديل ويدستو وعشك شفاعة عاديل ويدستو لم يديس كرا بلى الله شفاعة الجميع حتى النبي محمد لم يديس كرا على الثلاثة ما أدرك في أذو المكانات شو النبي أنت قيامي النبي محمد وشخصي عليه ثلاثة والصلاة لكن ما أنت قيامي متأني ما أنت بدون بال شو النبي محمد قول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل قمنا صالحة ولا يشرك بعباية ربه نبي محمد ألطان يلمضوها هو هذا الشياب عضلي لكن هنا ديراه إلا هو محيودي عبادة إلهي وقاري الله يمتلين القصودين إنه نكرامين شرفنا قصة لنا سنة يترعنا رب يتمر عليه الصلاة والسلام وأي مكعلاما نفتينا يكثقنا إنه نبارينا الى كلمة عليه الصلاة والصلاة أبو بكر مو برير، عمر مو برير، عسوان مو برير، علي مو برير، هل يكتب؟ وحي كتبت قارلا حدوه يكتب النبي محمد استساة اللي وديسته أولا إله دعوه، مدد مدد يا رسول الله وحي كتبت قارلا إن قبل هو ليه، قبل هو دنسي هدو واحترى يغريت دي أوكاني كرار وما قفك ديك دفاعي مو موت كيسك دفاع فأصابتكم مصيبة موت بلاي، ومص ما هي مصيبة أول واحد ستين هدول قبل كتره مصيبة كميه ستين مصيبة كميه كده حاس كان أولا أولي وننكر الدماري حتى الأولي اللي حاس كأجل أصلا مو قبل بس ممكن تبقى أجهزة نكر الدماري ما في سؤال قديساني رجع واعتبت طي عيرو سدود مطى ما تفارق رحيس معلق رجع سيدا أوجد هالدول انتقام كواط مطى واحد علينا جور الله دعيو إلى سبحانه وتعالى ولما خلاصة التوحيد الفلوهية إنها تركيسيه ومد مهمة وهي ومع فرائل فربا لفكرتها تدخل الله باقى والله براه إيين أن تدخل في ليانا وكل أغمانا إلا ليانا وحكم من الفرائش يساقين وإن يرد ظلم الموت وعقد أظم النعمة وأن نعمة قوية لإلهية دونه من نعمة. إلهي سبحانه وتعالى سورة النحر ولماذا قام رأيه يقانا سورة النعم وحو بلا سبحانه التوحيد نعم التوحيد <سؤال> إلهي الحر ينزل الملائكة بالروح من أمنه على من يشاء من عباده أن أنزل أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنه لا إله إلا أنا أي لا محبوظ بحق إلا أنا من حقهم عابدين من جن إله إلا أنا مرحباً كيف يقول عبادة ليسة وأن نكمد قوة إلا إلا الله ونكمد وأولا أدو محاوح الله وليسيتي يتموح الله وما إلا ليعبدون إن يشل من أولى بله وحده عبدان قال شيخ محمد بن عبد الوهاب إلا ليعبدون أيدي وحدون وأولى بله لا أمر إليه بهذا إلكاريانا وحي لا إله إلا الله تعالى وأجياء من قرء كتب ثم في كتبه إله توحيدك إلى ألف لام كتاب وفي آياته ثم في السنة من لا حكيم من خبيث ألا تعبدوا إلا الله فعرض سوديك كتابك قل إن إله الكره لحذره من هذا النوع قريره عد خلوة من الذي قاله لحذره واصطربتها ضدك مسلمين تعال لبعطون ان تكونوا بسرين يمصعد عبدالله قفيره لأن تبعيك إله الضاليان وقرب قريره إله سبحانه وتعالى قفه بخبر ذاليان توحيك إلو كوه على الله إله سبحانه وتعالى قفك توحيك قلب بجيزة كو إلعاليان يسمى وعكبت ذلك المار وفي حديث اعتمار صلى الله عليه وسلم فإن الله حضم على المار من قال الله إله إله, إله الله يبتغي بذلك وجه الله سيد وكرًا اهتداء كامل كأهل أجهب وحق الصحة سلي التوحيش الذين آمروا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا لهم الأمر وهم مهتدون وأصارت بقوة إلا أنه على شئ الله رسولك صلى الله عليه وسلم شفاها لي تقفك الرباك إله إله إله إله إله أسعد الناس بشفاعات من قال لا إله إله الله مخلصا من قلبه عمل الله عرضني مو ختيق قصوني وحذوات ملوات رعيدة أضان كخيرات قدم وغفر ذان يات هي مكرات في مكتوب هدم واحد نقله أضان كمصائب هدم كإمرات يدعى تغفر ذان يصح هدم واحد نقله ويا رب المسلمين هاي شيء كسبو دعه إنه أو عبده سدوا كله فرايشي تواحد كملا توحيد عدو أضان أو كود كمان الله يرانا يعمل الله فرب هذا نزيادة وكمان يا مبر بالبا نفتي سطوم يا وحامل لارين يا إخلاصك الله عليه أذن كستوى حسارة عملك كمان يا ستحقار الحسابين إن تامو بلابين يا مره كوجود شر الحسابين يا عمل كياب قبر السماه الله يذكرك مسوي شيء ذكره ما يسوي سينما ما يسوي ماشين ب ما ما جعل هذا بسبب ما حام بحني ما تقول هذا ما حسوا هذا سحب هذا قبر السو مركات تتحس كذا هذا هو أذكر <تصفيق> أما ذوقنا خير كل العدم عن تاري أما أوطيانا وكل ملاجئ سباتي إنك كذب فعل وذش هذا نفطاني يا شيطانكي سيرضي وقيم في المجاهد الحقيقي وهو كنبتي سلج هذا إيه كل جهاد في أثناء العمل عمل سمر كاتما استنا واحد غصاب استوى وحيد كارم ماينا قدرته وحيد من بيا كعل عين الاستغفار الله كتره سبحانه وتعالى على ما هسون فر... فربضنا توحيد كله فايد استنا يوحانا ونصلي الله سبحانه وتعالى هذا معك الملوحي التوحيد هو واحد وحيا روا صدح مدعو بربريا مدعو مطاوحا مدعو مصقاميا كبربرين يتوحيد شركك و تكثية هذا شرك الثميس واحد وحيا وكمان كبيرت ساتكثين يتوحيدك وبدعية معاصدنا ويتعوى الله وثوارك من مفتاح الصدق صدق الملوحي شعالين رحمة الله تعالى عليه ملوحي يستعيد جغي كده توحيدك وحاجة إلى التوحيد إلى التوحيد الأسماء والصفات وإلهي سبحانه وتعالى أسماء هذه هي صفاتي سيدنا وقال يرؤي التوحيد الرهوية إن بدلا هذه تكتبينها صدح رأى أرسله في المالي العلم والعمل به والدعوة إليه صدح رأى أرسله إلى هذه سورة القتب فيه العصر إن الإنسان رفي خسر إلها المؤمن وحدك يسؤك تعرضي تدفع لما يخسارك تمام الذين آمنوا كوي علمي برتمو ياه كوي علمي غلها ام من كان علم الذين آمنوا وخا نوجهين الا الذين علموا كوي برتاي علمي مو ياه وا علمكم وعمل الصالحات اي كو عمل في علمي وا لبا وتواصلوا بالحق اي حق صفر دا ما ندكي حقو الشابيك وخا كنتي إليه الدعوه اليه وقال تصضح لا صدح هو وحي كذا لنا يا سوره تاس قران كاما لا قادنيا وخا كامدوا سوشارتنا أما أصول الدعوة السلفية والسلفين تأتي بأي شماعاتك رغلاً الانتباع للرسول ظاهراً وباطنا رسولك الرائعي تنكسي عليه الصلاة والسلام مغتليك رسولك قفك مسلمك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وإنه خاعه وإنه الشيخ رسولك سميه سميه الشيخ مكتبه قال بذنبالك أيها مع شماعات كاملة إنه إذا هذا ورسولك أملك مرحلنا عليه الصلاة والسلام معانا لوضو بيسر وعلينا أي راعتان قبيل السلام الحقيقية تذكر نسوك الراعي وعلى صلى الله عليه وسلم شماعدوا يريد من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه إتنا مماها إلا الثلاثين ثلاثين تمويان إلى أول تشارع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وقال سبحانه أن هذا صلاة مستقيم فاتبعوه وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فورد وفي رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فورد وحنا حديث ايات 75 من الشريعه رسولك الى الراعي عليه ثلاثة والسلام واتي من الكتاب من كستيه غبر كستا ترايته رسولك الراعي وعهلكم دعيا ان شيء سمي السماء سمي شيء سنك دي سنه كدغتو و هي سنه كدغينا بدعه الى هي متابعة على هذا يمسك الاسم فتشنو الله بقصة عظيمة شيخ الإسلام المطيمية نمتون فطورة مكلك الطبران وهو كتب كلام نفيسة والي قال شيخ الإسلام المطيمية وجماعة في الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قالت عالة فمن كان يرد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وحر الشيخ السلام المتابعة وحيبدي أن تصوروا الله أصلا أسأل ككوبة إله إلهي إن إلا عبده أسأل كاللهات إن إلهي آمن عبد بجعوك إلهي يقول سبحانه قوفك إلهي إلى كل انكيس الرجينية لقاق أنه أرق إلى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك العباية ربي حاكا حملوا أسان قمتوع وإخلاص يمتعوا علي وفق سنة وحرم ذلك آية القرآن وذلك تحقيق شهدتين تاسوحي كبر رمسائر تحديثيو لبني شهاده شهادة الله إلاها إلا الله وشهادة لقيله إلا إن كان يحاقده وعابده وشهادة محمد رسول الله إياه ما قلنا من محمد رسول كيسيري ففي الأولى تكوى بغى الله أهوه إلا إلا الغبكرة ألا نعبد إلا إياه إلا ها يهو وفي التالية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه أريد أن الله بعد محمد رسول الله إنه محمد يهي كي حد حجز يهي نقصه كارتشال إلا غميس كثيرا كامل تعال وحول الشيخ الإسلامي المطيمية فعلينا أن نصدق خبره وحي نصدق أمره ونطيح أمره ربن إسرائيل مقرب وقد بيّن لنا ما نعبد الله به ونهانا عن مفدتات الأنور وأخبر أنها ضراء ورسول في نوع عده وحي له الآدلينه وحاروه نجرعه بدعوه يوحي به دين حدو صدره الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى بل من أسلم وجهه لله هو محسن فله رجوع عند ربي ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون آية القرآن كهوة الماميك مجموع الفتاوى من جلبة مناد سفحت الأفق ليافري صدر أي وكوهر المشاكل السلام كمنطينهم أحيلا هاي مركب ذلك السلفية أماه الصنار يا ذريك حق رسولك تاجر هاي المشاكل فرق عينه وهيكذا وتبقى كان مرو والله خاتمك رسولك عليه الصلاه والسلام وهي اني شيخ يا هاي فقشطه خادمك انا تحتك مكره انا انه راح لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه اي رسول الله اي صدر الله راح يوني مو خادم النبي محمد عليه الصلاه والسلام ووعوها محفوظ الى اله إلا إلا إلا جل وعلا وحي الله اني سوى غارسكم وحلاهي وما يلطق عن الهوى هو إلا وحي يرحى وحال الله يا نبي محمى صلى الله عليه وسلم وحال مقدة دائرة اتباعي سا إلهي فألا وقد وانيه وإذا دائرة إلها القالية إلينا فانيه تتشقى الله فقال الله قياما يوم شابه رسولك رسول الساسي عليه السلام أي أولا قلتنا قلتنا مثلا لك خلاف رسولك رسول في عليه السلام واركا وحالك من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف متى حاجات أزو حدوك لك ورداء خلافي ورسولك الشيخين با خلافي وما كان لنؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الله من خيارة من أمره هدو إلهي لا شيء يهدو رسولك لأ عليه الصلاة والسلام وقضعها على رأس والعين خلافة لأدين مايو ما يسألنا لماذا أصبح خلافتي يا الشيخين باكي تيك أنه وضفته هذي يا إلا عادة مكتغي هدو وبيك إلى هاي مادو وبيك استوى جلية مصعنة واجلية عجلة ثمانية طران كي بايمت حصول السنة السباعية عليه السلام فعليك اتباع وحفظ صارن واجب كواه عليه السلام والسلام معلم وذهب رجلا تجمعات كملها ولي ما تجمعات الاستسامة كملها لا بس ألا تنسى هذا السنة عيد الشاي أمر السيء إياه دو إلى هاي أمر السيجو. أمر حشيتين قادم يومنا والله من إن أنا شيخي أمر كثي لا يمد الشيخ قادم يقول سبع عشر خنوي ما حاسم لا مريء وحلا مالي إلا إلى هذا أبد كان للشيط إلا إله أرثاق هي أدنى سنت تقوله دم تسافعه أبد خل إله أرثاق لقاعدك في كاره ناسين مصر وإلهي أنا يوم أتمنى استوي ما إلهي مكاك كف مياه شتكون خالص وقاعد أنا شيل السو بعدين يجيبني شيل ماي علومنا سو تكون عندنا يسوع إلهي أبد خل إلهي في كاره هذا هو محل ولم أردوا معنا وما كان أغالى مصادر بيلي صلى الله كفى في المريء اتمنى أي يضيع من يموته رسولكم عليه الصلاة والسلام قفوا واحداً يبغفراً إنه ضيعوا عدوا بيلي أن يضيع من يموته وغيكاً وحتى أن يموته الشيء سدادوا على وكرتها إلهي وبيلي لي من عقل الصحة يديني من نبوت السماي سدادوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الإخلاس مع الحين والعمل هذا ما يصبح السوء الضالي هذا ما يصبحون فيه وكل من عادة النظارة وكل ضلالة السلام وعلى كم من أصول الشدعو السلفية أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب مادن من نواد الإسلام أما ما كان دون ذلك من الكوائر التي يدون الشرك فلا يكفرون بها أحد أهلا السلنا وعلى كم من أصول الشهد الشدعو السلفية جمعات السنوية في خلاصين الصنوتة إجلال الشيء كرتها أو كوع لسان كرتها أو صنم حتى جماعات الشورا جماعات الاقتصاد جماعات التبليغ جماعات القرآن المسلمين كل كلها صورية أصل كاتشة الصناعة من الموقف الصناعة صناعة أبدى أنهم لا يكفرون أحداً قص مقالسينيا كم قال سينيا, سينيا دب وكدعه ومغرميان فلان وخطأه فأنت كافر. ورايوا تجمعوا عقب في ترزينا خمسطعش وما استلاش وخلفته يردوا ذاك نغا مو قال يا وكنه اما ديغو خلاشن امرك بعنصاريه لكنه خصوصا ما فكر سو مسلم لا يثفرونا بيه لكن دم دي سو جاورناها والو قالتي نيها هذه رجعها افر تيشك افر تيم افر شرب ديلا وكموديان ادوقو قالو كو دوي لايغو خافا كاشر تهدي لايغو افر, معنى و. و. أفر ما نايلا شرب او كديو ديلي كانو قالو افر كان ما نايلا لاغاواي قفقاسي ادي افر كيشر ديلي الله إنا جلنا وعبدون كي يجيباتنا، أنا كنا خبيقامان، صحيح؟ أليس كمسلم باوري؟ أنا كنا ما حنا خبيقامي، عبدنا عبدون كي يجيباتنا. وعانينا لكن نو جالون، وحنا كنا وياي شرب ديكي كش ديقاه. فشو من شدة الفرح؟ نو الله ما ربي وأنا عبد. أنا كنا عبدون كاجبان، أنا أركاؤس بسبيل صداعوه يطفق صلى الله شيء قال الله وقود أحطا إلا الله قال السنة حدنا رسولنا ما يركع رسولنا هو وسط صلى الله عليه وسلم يقول من هذه السنة لرؤياه وهم في الوعيد وسط بين الحوارد والممتسرة وبين المرجع وعقول كتاب الله من هذه السنة أنه يمتعى بشنا صف هذا بضي خطرة وعقول يا رسول الله حد صدق صد خوارجية متسلطة استمالة شيء، هي متسلطة كسر كيسها. خوارجية متسلطة هي بقف كسرها دم كقطع، ما هو كواري آخر؟ الدنيا لكنه قال ما هي؟ قال أي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة تعلمه ثلاثة وثلاثين من الجرودين، هل كان عمر يبيده؟ السلام لم يمر وقته لبيده. عالم ولا بالي مُجَرِّد. أما هذا إذا تعلمه حنّ من ذي التيبين من ذي التيبين. لا بد كل رعوه. ما بجَرودي بيده. جذي استوى. وحقوف لهم بيده ولا إسلام ضار. حقوف حتنب محمد الدب. حتنب محمد عاي. حتوش أي كستوا عالمه كطوابه. حتو كتاب القرآن كسترة. فأقولي وقال له أنه يكون لنوا مصر بسوكاً أشاهده أشاهده الله قيامك سيدا لو قلت صدح عن فرطان أي أهل صدود الحيان وهو صدود الحيان وصد شعر الله سلامه ثانياً صدود الماضي سيدا لو كان أمامي وإبنا من عزي الحنفي وفقب الأمر تكتابك لهذا الشرق قيدة التحاوية وحترى إشاري ابن الرثيمين لغاية خذبا كل ملاه رسوله أهل صلوه عد مجالسيين وذنب مجالسيين دونه لقد عمانتا هذاي تأكل كوفة بغير مندلا الله وكوفة طلاقا هي كوفة قارصية هذاي تهاي قال <سؤال> لك عشطاء استعان بالكوفة يضعونهن استعان لشجرة وديري هذاي تتعامل قارر ولا يشتر تعامل بعضير ولا يشتري بعضير هو قاله وحتى هذا إنت ولا تقولي إسلام سكير أو بوري وين شجع أو بخار شجع أو ترنتار إنك سوقتني وأنا حاكل شهادة ديجي هذا هو أول من عمل ينوح كل كل فديا، وقوم لا يسجد به مترسوم، وقال كلا فريثا ليبانبه، والعالم كله شريعة الله سبحانه وتعالى في الإسلام ميان حرامي، ميان رسول كوران، تكتب الجرعة هاي وغيرها كردة يُستفوا بأوله وأخره، ثم يعطونا عرائكم. كورا هذي كورا ممكن عرائش ريا، هذا من نيوس وصارين، هذا المركام ينام تشجع نفسه، إلى إلهي ويقدر يقول كله بين سائر، هذا المركام هو الإله ما بقى صلاة صباح إلا <سؤال> هيدا نكو حجر وقياك على ذلك أنا أقولك وحجر وقياك سوصاريا إلا هيدا نهيد سوصاريا أظن كمان ليس الإسلام كمان بيكو ذي ما ننتقي أول قصابين يتعرضه سيده بيته رسولك عليه الصلاة والسلام وحكبر رمي أنه إن كي لدي لكي تري ما ننتقي أمس فيقول يا رب تل هذا فيما قتلني واراني إلهي يذكر في جدرني وما يقتل من المتعمل فجزاءه جهلا خائفا فيها وقاضي الله علي ولا عنة وعجل العذاب العظيم أشمت عقابه أي اللوب تخفكم من دم قب أشهادنا يوم كابد أو كان مكتوب وعكمل أوصش على صنار أما أوصولة دعوة سلفية وجود طاعة لولاك الأمور المسلمين وحي إن واجبي إلا أفاعرة مقره ما لنا تا في غير معصية الله وحي أن معصياه هي دم يهيه أنا الفريق هذاي دم ينه فلان قيل لكن وحي ولا يطاع الفلان واتبقيني تبي أن يسنه صنوك أنا حتى صناعه سيداو جند رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وعثل من رسيكم الله والسمع والطاعه وحندردار من ملك الندردار الله عز وجل بكم ما ترى ما لحق معطيا هذه ما لحق معطيا الله مقربي طاعه ولا جد معطيا والحقيقة قد أنا طلقي تدرك <تضكي> أن السفيعان بله عابدين إلى النبض الديان من دفاع لجمع عبد الله السفيع ومعه عبد الله إلى أي منقول يأي أحد أن الله وأطيع الرسول وأقول أمي منكم طاع الله تعالى رسولك ومستقيم ربي لا فنائي لكن بعد هذا ولا تقنوك مستقل استقلما رطاع راعك طاع الله تعالى رسولك وحيل إلى أي فرح ذيل فرح أم رسولك ذي فرح ذيل فرح وأطيع ربي عليه وحيل شاف الإسلام من تيمية سقى ربي إنت لما دخلت أنا كنت حنواني وأنت قالوا مني. أنا كنت دوتي حتى هذي فاسقين. تدخل أمري جنبي. أو مالك المسلمين تحرليني. وأنت قالوا مني كلهم دخل. أيك هني ولي بال. وحول شافوا سلام التيمية. وليس لهم ترب الجماعة ونحوها لأجل فسق الإمام. ما أنا كنت قال. أنا سباع دوتي كذل يا جماعة. بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام. بلوح الصارين كتبة كلام الممكى، وإن كان فاسخا فاسخ ما عليه. كلك كثيرة حمير عبياً تدش الليني، والكتب تكونها دنيس بس راس. هجات من يوسف يا كحمة، كم أنا بعيد الآخر، سحابة ضيقة تقول لي، تدك علم جراها، سعيد وجوه ودليل، هداروا وحين كان فاسخا وإن أصلوا لأجل فصي إمام، هبي ثلاث كتبة تكون معي، يقال إمامك هو كانوا من أهل بلدة، أهل بلدة بين الطوائف. هذيك دولةكم هاي. سيدا وجد رحلة الماسحة، الصحابة أكملينه، أثقل صعوبة مرينا. أي تكية، خلفاتي في ساق ضامن كمل. مرقى ساوى عبد الله بن عباس، أما عبد الله بن عمر، أما أسامة بن لعفّر، أراد تكية سلخ، أفر. مرقى أفر تلك سنة مسلمة وزيد زيادة، مال كثيرين. مرقى ما تود زيادة نسيم تود زاد. سيدا وجد صحابة رسول الله دولة قليل. وحرم الإمام بن طيمية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وأنا سيد الشافعية حنبلي الكتب أيها الطلاب وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو متجعد وأمكن أن يصلى خلف عدي علماء لا يكون سخلا فانقول هدي الإمام فاسقيا لكن عيسو تكلت في عدي أن لمما الكتب لما مساجد بس بربري على مساجد كانوا فاسقين تكني مساجد كلمة عدي هدا عيسو تكلت في الفاسق عكس تكني عدي أن تدوي الكتب تقول سخلا فقيل تصلص صلاته خلفه وإن كان فاسقا علم الواحد أن ملقي صلاته قدما سأص فاسق مع النظير وهذا من أبو واحمد في إجلي الروايتين وأبي حنيفة مالك أحمد رواية سقراط من أبي حنيفة التميم وقيل لا تصلص خلف الفاسق إذا أمك صلاته خلف العدي وحلف ما بقارف المامين فاصفين أن كنت ما نسيه العدي جو وهو إجلي الروايتين عن مالك وأحمد محمد الله معه وأنا رواية روايته من مالك أحمد محمد وعارفوا كل ما نقول كم تلفت طائرة من كل عنوان سوء سيدا أقول جل ما حملناها تدخل مسلمين تاع إيه ما لحظة ينوها إيه ينون أطيح نوادي بيتنا والدوين في التباعيل إن سير الاهبوما الله مروين هذه آدميه موتى مصالح دين إسلامي مسألة تطوال أما أثرك تطوال وح كمل مسؤولها أما مسؤول الدعوة السلفية تحريم الخروج عليهم انا رغبين واقوي انا مغبين ولو ما خي مر ولا قال الماء لا لا ماي لا حمان ماي عيبت ودنا منادر كل شيء ماي ساتر شنو انسي وحرم امام الطحاوي ولا ضر الخروج على أئمتنا وولاة وولا تكمونا وان جار ما قال ان رد قال الماء اما لا عايط دكه ملخله اي بي بي بي بي بي بي بي. ولا, عليهم مينو. ولا من عليهم حاري ماينه ولا من في من ضاعته ومرتقاعتهم من غيرك الا الله فريضا الى من وكلوا حرجلينتين الى الله الا سبحانه وتعالى طاعني ويرسلكم حولي من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني لن يطاعني أطاع وحديث صحيح هو من لم يامر بمعصيه مر كاني آل محسن الطريق اي ان انت لهم وحيوي ديننا الى هذا지요 واودم بجوده الصف و الشيخ الاسلام ابن تيميه وهذا اثر عظيم ارمت اسين ملاحده على رد قال لمن واثر عظيمه تدخل فيه امور عظيمه وحسبه قال مثل طاعة ولات إلا وترك وغير ذلك من يقول لي ان هذه من مسائل كتاب الاستقام taksuma laha ila maqloob oo aan gudbihin oo loo mustaxaynta la awo. Halkaan waxaan baroojinayaa nabaarro haddii aad rabto in madax weyn ayad u mustaxayso laba wada ku banaanaad u marto wadada koobadina aad siilay kulunto ilaahay ugu gaajiyo oo utugtaabaa waxa hagaaji شرائد المقر كور و خروج عام اذا عدى المشرك و خربت دولتي بلد حوينا إلا قهر و حاروا الى الى سات سمي سات سمي تطلع قلتني منما تسجل لمسي السيد كرام فهاله غير من ولا انا صيف من كشايت وحا الكميد انه عن فاهه الفتنة ان الفتنه لو كنين عدم الخروج عليهم وجوب طاعته فدبا وانا انا صيف يقولي ما تفاو ولا انا الصيف قال ما بده ايتاما ماحربت كوبخره اي وبغعت انتي استفقات انا ما قورغون دغابلت ايتدا عالمك ككبخره اي تراوين فينا ايدل دغابلتها صدق اي ديك امنسن اذا ردك عالمكم صدق حقو قوله قوله دي كانت خوبه الله قوله دي اكثر تجاه بوليسيت كوبخره دغالي مو ان سي قاره ملحوين مسلمات ومسلمين تاني كل جيل متجعلهم حتى سعر الثورة اليوم أي ولا تجعلهم ويعيد الشعب في المديين أو دولته شعب كوردي سويه وحكي لو شيء قال ما كنا عايز عيد يسوع فعل كافل يسوع فكمل مثلا قف بالدين عايز إلهي ما قدرك ترى تمرك الدين عايز قفوا الدين عايزوا قالوا ما وادغيره وطريته توريس وتشتات دون تغيري ما وخا ليش تكون كاين ما منحوينه غالي وين اذا غيروا السوچبيه ما كاينش وخا لو انا يني فيلبر نديرها لو ديو كون انا كاينين كالو دي كدبنا وخا دخايين 800000000 اما حبيبي وليك عندك ودكتو لا ياوي ديلي كران انتي غاس يا مصلحه ديالك سداو غير ايما السنه سدا احمد بن محمد يا غيبتي سدا سفيان الثوري يا وكيل وحي كدجين او تبسيين كروات ربان او الحديث وحيكد غير فيا لأنه كان يرصي وحو آميسي إما دحوين على نطق على مترون ما دانو هب الآميسي إما دحوين هدن بجسامين على نطق على مترون حديثك رسولك كوريو أقا ظن بلا حديثك رسولك الله مقادرين مركع مسلا ملاسي لهم سلا أدن ميمة إلا إلا إلا قناعي أغل كسديدات إرسوشا رسولنا أكمدا سلامة عرسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك قلبيه ذلك سبحانك قدفنن آية القرانك والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا افتح لنا ولقوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا الذين امنوا ربنا انك ارحيم سلاسه قدفنن هي حلف رسلك رضي سب اصحابي اصحابك رفق معايا خوارج يهديه رافضه غير كذب ما كاينش شي عدل هذه نشوار السيده لا بده قلوه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعيان لا بده صلى الله عليه وسلم وهي تفسيريه وهؤلاء المؤمن المامين اصحاب الرسول طول حياته ديو دهم ايه كثرت هذه اصحاب الرسول وقل قل العيره صفوه غالويه عبد الله بن ابي سيده المامين العيره سيده عائشه يا ان اسكغالو بسنقايت اخر كسغارال انسوشا وثناء كميد دياي محبه أهل رسول صلى الله عليه وسلم وتوليتي فصلى الله عليه وسلم اهل بيتك الله عليه وسلم يقول اذكركم لا في اهل بيتي الله عليه وسلم ابن من عن أهل السنوات الأمسين أصلاً قطعنا هذا أبداً ما ينفسوا ختمي ويعتقدون ويؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء وحي ميسين أهل السنون وهي هميسين ري آميسين ويقرسين كتاب إلهي المكتر تيصون أهل السنوات الأولياء أوليك إن إتران أوليك كراموين إليه أهل السنين سلسلاتين تفتو سلاسة الأمسين إلهي أوليك سبحانه وتعالى أوليك كتاب كيسوك ورميك رسولك ناصروه كورا عليه صل الله وسلمة في ضففوا وعليه مثالين لضففوا ولا إلى أولياء ما تشرتوا إلى يسلا من ملائته هذا بق أولياء له لبدي طيب سنتها الرحمن يا أولياء الشيطان أولياء الرحمن معناه إلهي أولي ذو لها يا أوليادي شيطانك شيطانك الله تعالى عليه وأن كرامات الأولياء ومعزيات الأنبياء حقه اجتماع أسول الإسلامي وكتل مهامي كرامات الأولياء, ومنها الأولياء. من السلام بيضواها وحاك ومنها وقوع كرامات الأولياء وحاكم الوحيان رسولنا نسيه إلا يدعي كرتون كرامات الأولياء كرامه ضواء الحي وحي ولم يكون تعليفياً أمر خارق للآلة غير مقرون بدعوة نبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحور بسعي الاتقال والعمل الصالح أيقول <تصفيق> تعريفين كرامضين اتعي أربع آداب إلى يقانه خرابسنا أربع ناس أو كل حرير ده قف كمسلم كينو خصوصا طاعود دريت خصوصا عمره إننا نبي نمشي عن إننا مو نبي نبي هربنا أصلا كرامضين أدل كاسينو وناكسين أو صلاح أو كملك عقيلين صحته عي رسولك عليه السلام طاعي إمام الشافعي هو من أدل ركته نبض دل غيرنا إن وليها وغيره لا كتاب يصل الله سيدوك إياه مسألة يتنوى مسألة آدمه الأهل رسولنا يمسين وحول إمام النوى رحمة الله تعالى عليه اعرف أن مذهب أهل الحق إثباط كرامات الأولياء وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأقصاد ويدل عليها دلائل المعقول والصرايح المنقول وحول إمام النوى رحمة الله تعالى عليه ماذا أهل الحقي؟ تعالى أهل سنوى كذا إن هي هذه كرامات الأولياء الحقياء أولياء كرام وقت كالسنوى كذلك وعندما تأخذت صيّة دليلة العقلقة يوحيّا لها لصوري يا رسولك صلى الله عليه وسلم لصوري أما آياتنا القرآن كام إمام الحرمين أو معالي الزوهير الذي صار إليه أهل الحق جواز الخراف العالي في حق الأولياء وحقه أي كنت قيبوه إلي فرنانت إن عالد ليتاني أي دلائي حق الأولياء مع رعيت شيء ليتاني شيء أنا إنني مثلا خاص وري اوليدي رايكم من ابل ده شير يلا بك الى غشير هادشي ولا بسم الله ان شيغا ياي شي موسمي اي شيئان هادني معقول انا انه هادلو انت لله بدو تكدو اي اون شيغا ص هذا الله ان به شيغي انو شيغا عبي سيدي عليه ثلاثه والسلام المير او ام حظن وسبي انه كيريد ااباها وكم وفي كوري ااباها وابن وخلا دبير شيخ السلام المنوحي أعرف هذا الذي يرجع أن الناس فيهم أولياء الرحمن و الشيطان تكون سيطرة الأولياء اليوم هي أولياء الشيطان الله لأليس على وقد أجل أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء و espe ставية أن أولياء الإلهة الشيطان أن كما فرق الله ورسوله بينهما للك السبد العرو block الroch وقد الله فأولياء الله هم المؤمنون المتقون الكttور أ Condこ負 شخصا » пять قال الله تعالى: ألا إنا أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوىون لهم الجشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز الحبيب إلى أن في الأولين الله ونبغة تمنى من البرتق وعقول إلههم ميم تقيين تهيه التحي في قراء كان تحي في سورة يونس أعرض اللفظ الذي صرح إلى أن في الوحي ليلة الدنيا بشارة بشارة الدنيا نور في على العقول الرياضة أما يقول في الدنيا صور صدق سريان ثلاث صلاة آخر نشل إليه إله استسكت ويشفع لنا نزيه هذا الترك دي مو يري كان ولي الله هو الموافق والمتابع لما يحبه ويرضاه وينقذه وينصره ويامر به وينها عنه كان المعادي لوليه معاديا له وحق الولي لله هي متجعل وحق الالهي جني وافق يحي للهي الرا معي جلاله وحق الالهي فرتمه وحق الالهي فرى كرهتمه كره وحق هو نبانيك علانية مثلهم علانية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وعكرشة فيه وبين كلامات الأولياء وما يشبهها كلام ذا أولياء إياه وحاقه خطاري ترى شيء جاسوأ كرامه شيء جاسن ما هالكرامه واحد كل صارس أم قياس كان وشاهد الإسلام التيمير سين طاله وحول فرق بدمه وروحه كلام ذا وح الله يقاله الشيطان حارس وح الله يقاله فرب منها وكوت sababha iimaanka wa taqwa ka war taa kalaamada awliyada iyo waxay ka imaanay xag awliyada waxa roosaa iimaanka taqwa hada waxa tan in chaalana wasti gaar kaddid oo kaalada aan iskam beedi oo message ka antiin oo message dadku doona qabr iyo dufdiya oo awliyada barriya oo shirk u jira oo laga yaabo qofku iimaada hadduu isla qofku ويسببها واحوال شيطانيه وغير الاحوال الشيطانيه سببها ما الله ورسوله شيطانك الحامدتنا وسبح مصطرب الى وديدي هيئته الديره هيئته السمينه قال الله تعالى الى هيئته قول انما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن بغير الحق بالله ما على الله, ما على الله قد الله ورسوله. وحولي أنا مهد أن أقول المشهة إلى آيادة إلهي وحريمي رسولكم وحريمي فلا الله تعالى بالكرامات عليها فإذا كانت لا تحصل بإزفرات والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاحتفاظة بالمخلوقات او كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من أحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمنية وحولي أرديها طبعا شيئا قال الله هي داتكو اني اي وقفك جدمي حالتي سو ايت هاي ملحمان قيدي ما فصح حسري فف انت لا تكن اله اي ان في القران انا خير عليه واه علت دمي ولا يوجد فصح شيء إلهي معكس يا شركي دين اله ديك كغل ويجي يا وحياه دمي في فصحته لو كالمايستو ومن هؤلاء اهتبوا كو الهي كفغادي كرامتك اويين سي اي شيطانك راعي قديس وحا كاملمون ومن من إذا حبر سماع المكايف والتسرية يتنزل عليه شيطانه وعشاب الله من التالي ويكمنه قوة إلهي تلك عابدي شيطانك نظريك يسمى سأعرض لأحوال شيطانية كرامة الأوليان هين مثل مركة كبيرة أم الله فوريو أم صعب الله يسردعه شيطانك إيمانيو مرخانك مرخامي أو شيطان قاضي قريبك كجريوك قاضي هدو إيمان تقف أوليدي إلهي أهلا وكيري شيطان كما يقول كما كسو دعاه تاكينه الشيخ الصلاة الله عليه انت قاره الى الكبرين انه شيطان يقاريهم يقول لكم صارك لو انتي تدمن ميه شيطان كي نارين هو اللي كصد عنك الشيخ حسين تمسس كما جرى هذا لغير واحد ومن ما الله يحكم به يقول من استقيته بمخلوق اما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلماً أو نسلانياً أو مشركاً فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي على حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو منق على صورته وإنما هو شيطان أظله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل الأسلام وتكلم المشركين وحكمنا بملكوى الشيخ الإسلام المتامية متبع كمنا إله المائب جي قرقال من متين سنة أما متى والوادي سنة وعذابنا هنضعي هطبك حاضر لي بلوادي سنة أنا من مسلمة مت كريستنا من مشركا وحلاقي يا كين على متين سنة كرجع الوادي استو إنه على صورة الشيطان معنا الشيطان كان يسخرني في هالكينين ما كاستني من يا كين كرجع الوادي استو نimbus بعيره نimbus بضد بوجريه ونمر كبدية جريه أيوه يد بوجر كيلاني كيلاني قول دمتك إلهي فينا مع عبد الملكي وحي لم أنتوا قابطاً جهنياً وفضي بخسارك الشيطان بقل شيطان ماسكيه جيناً وصفاك خلاش جيناً وكيسي يطيسي يوصيه اللي هو لديه مؤرق بل كل جهر وحي شاف لسانه تامية لقايه حاجتي السين وقوده اوه وحصيه وصفا يتكسون لقايه قف كأس وردي فيه أمه السلام مرأه ومغت شاف لسانه تامية إنما هو شيطان أظله لما أشرك بالله وشيدانه من أيام مرض إلهي وشريكي كما كانت الشياطين تدخل الأسلام وتكلم المشركين سيدي الشياطين تبقى هاي دار السلامة الله الله ومشركين تبقى مع معلمه رسولك صلى الله عليه وسلم أصوص عليكم ومن هؤلاء وعكبن الشيخ والسامتين يقوها ما يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر من شيطانك يسسوس ويروك إله نبي خضر ما وانا يروه وربما أخبره ببعض الأمور لقيا ما يقوله ورناه وهو شابه وآله على بحر مطالبه أو مقطع له حيابه بها كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار في الأرض المشرق والمغرب سينا يحسيبوا لإنبادنا اليهودية في رسنا كم منه إنفروا بادنا جارة البلغة إلى الجمهدات كما يموت لهم الميت قف دمانيا فيأتي الشيطان بعد موته على صورتي، شيطان باوي منا يملك بنتك من جديد صدو صورك يقولون سمينة وهم يعتقدون أنه ذلك الميت يقولون أنه يقفكي دمتين ويكتب ديون قفكي دمتين سوفيحنا يا الله أنت يتنقل أنك سوفيحنا يا الله ويرد الوضائع أرابه أمانا لكي نقول العلين يا تكيب العلين ويفعل الأشياء تتعلق بالميت أريد أن يكون هناك ميت تتعلق أيو سمينة يا ويدخل على زوجته حتى حاسم سوء من رياضة كيف يتحسيش ويلهم وكتب الله الشيخ السلام وحب ما عشرة أسرة نتيمية. لقيا بضدك عشيدان هو إيمانيا. إنه قبقي كم تي تبقو جمبة. كما تصنع الطفر الهندي فيظنون أنه عاش بعد موته. سريت ما ينديك ويجوا عندك كرنتا. لقيا لو قبقي هندي وجبمبا. إنه هذا ليس صباح أو بيلت في اليوم هذا المكان الدراخ أو إسراء الله يهبط بعيد أو صباح. قد وقفوا هذا ومن هذا رأي من شخص نتيم كوا شيخ كان بمصر. شيخ مصر جويد. اوصى خادمه مع اشه وعلش من اني ملها اذيم وان بالوتشره او غير مصرا اوصى خادمه بحضور داري فقال وحكيري إذا أنا مت فلا كد أحد يغسلني اطل ان تموت قطفين ماء فأنا أجيب فانا قديم واغسل نفسي انا ايمانيا مركت تنفث اذا انا بيديه فلما ماق المشخص سنتي مرقدت رى خادمه شخصا في صورتي كين شقين كذا ما عرفت هبن كيد مثي واحد انا هز الصوره فاعتقد أنه هو يسجل من موذيبور دخل وغذل نفسه ما يتقلق لك ما يقوله ليه ميت تقول صاميري ما يقوله ليه صاميري غالب وقال الله أحبه هواي وكان ذلك الشيطان شابه سانتي وبركاسنا شيطانه وها وكان قد أضل الميت ميت كل ميت ميت وقال ميت كل إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك أظه ميت ميت ميت وذي ميت ميت كيد يمتين ميت ميت ميت سيومي محضر البكالوي بالدنبئ وعرشاف الاسلام المتامية فلما أتماعت جاء أيضا في سورته ليغوي الأحياء كما أقوى الميت قبل ذلك إما كانوا البوسان وشيدانكو سيقولوا ميوكرنون كيدن في سيقولوا ميوكرن ومنهم الشيخ الاسلام المتامية الوحة كاملة ما يرى عاشر في الهواء مثل سرين وين هواد الأرض يرى وفوقه نور نور روح افتمان خشافت وينسان وصارين ويسمع من يخاطبه وأمك ليعيد الله الله صلى ويقول أركو علينا يا شيطانكم أنا ربك أنا ربك عمل يهبله ويقول فإن كان من أهل المعرفة هل دويا يقف علمي له علم أنه الشيطان إنه الشيطان يبقى قانيا فزجل ربو يسكع لنا ووضدنا واستعاد بالله منه فيسدود إله يبقى مهند لي وقتك وقال أولا الشيطان عبدالقادر جيلاني شيخ الله وإنك الله تعالى عليه إنه الشيطان سرين وينهما يقول عبد الغادر عددني ونكاعفي إله أقباري ونكاعب الغادر أقباري وشكال <سؤال> جيسو أكتشهرون رقولي إلهي نبي محمد أقباري عليه الصلاة والسلام وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلهي عبد الله لمن يسه هذا واحد من الله أنه سأتكلمك ويسهد العباني أعوذ بالله من الشيطانة فهو بغتين أو لا وحد عين من أستراليا تولى صلى الله عليه وسلم أنا أقول ذكرها وعلموا لي أن أصر كستر لا على أساس صباح كده عشرين أكله هي استيم وين ليش إذا جاء هالكل مرة إلا أصغر كيبيلا مصر مركب هدول لي خليك تلا هبئي كولا في تيمانيا ولا فكان استين ما شاء الله ما أنت سدي وان كل واحد بلا بالله من الشيطان ترى وحش أي سوري ويان ونقول هذا اللي عم لكن أعتبر شيطانك أتكلم عصر كيف لا يأفتين كيف أكى رأيه بحي شيطان كيف أن أتكلم أريد أنه يدب وحمر وحسول إلهي ببطر سيدا دك أقار ما غدا الشيطانكم يسرعونهم إياه ووصيلك السوق الإكتسانية وعم في لياه واحبادن بايه هري محاضر الدنيا ودغن نحن كامل